بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المزدمن قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و انقص منه قليلا أ و زد عليه و ر د ل ل ق ر آ ن ترتيلا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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبينا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولد مشيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إ ن هذه تذكره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 م ا س و ع ه النابلسي ل ل ع ن و م ا ل ا س ل ا و ر ه